لا اله الا الله القرءان okay. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم. يا سلام وأخذ عون أن الحمد لله رب العالمين ولو يعج الله الناس الشرج جلهم من خير لقضي لقد جاء إليهم أجرهم فنرّب الذين لا يرجعون دعنا نجمع أقوالهم أو أو وأطاع إمام فلما كشفنا عنه ضرر مرّك أن لم يدعنا مرّك أن لم يدعنا إذا ضرّ نسى كذلك زمن للمسلمين ما أكانه يعملون الحمد لله ولله لذين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك العبد والله لك أسنع What's uh up? -huh.